إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا قل إني اجتمعت الإنس والجن على أني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 كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ام تكون لك جنة من نخيل وعنب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 أَوْ يكون لك بيت من زخرف أَوْ ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن لا تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وعث الله بشرا رسولا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 اشهدا قل كفانا الله شهيدا بيني وبينكم قل كفانا الله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا انه كان بعباده